قالوا تسمع التذكير حق وذو جل وضم أولو حق ولاغية لهم قرأ ابن كثير وأبو عمر المرز بكلمة حق بيأة التذكير مظمومة فيه لا يسمع فيها مبنيا للمفعول ورفع كلمة لاغية على أنها نائب فاعل فيقرأ ابن كثير وأبو عمر هكذا لا يسمع فيها لاغية قرأ نافع بتاع التأنيث مظمومة لا تسمع فيها على أن الفاعل مبني للمفعول ورفع كلمة لاغية نائب فاعل هكذا هكذا أقرأ لا تسمع فيها لغية وقرأ الباقون بتاء التأنيث مفتوحة هكذا لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها مبنياً للفاعل والضمير يعود على وجوههنية ومأذن نعيمه ونصب لغية على أنه مفعول به فأقرأ الباقون هكذا لا تسمع فيها لاغية قوله مصيطر ضاع والخلف قل وبالسين لذ روى خلف عن حمزة بإشمام الصاد صوت الزال في قوله تعالى لست عليهم بمزيطر, بمزيطر هكذا يروي خلف قولا واحدا بإشمام الصاد صوت الزال قوله والخلف قل أي ورد عن خلاد وجهاد الإشمام مثل خلف لست عليهم أو بالصاد الخالصة لست عليهم بمسيطر وبالسين لذ أي روى هشام عن ابن عامر بالسين قولا واحدا لست عليهم بمسيطر ويقرأ الباقون بالصاد الخالصة لست عليهم بمسيطر بعد فرش حروف سورة الفجر قال الناظم والوتري بالكسري شائع فقدر يروي الاحصبي مثقلا أو مثقلا قال الحمزه والكسائي والشفعي والوتر بكسر الواو وهي لغة التميم والوتر وحينما نقف لحمزة والكسائي على كلمة الوتر نوقف الراء لأنه صار قبل الراء حرف ساكن وقبل الساكن مكسور والشفعي والوتر هكذا لحمزة والكسائي الباقون يقرأون بفتح الواو مع تفقيم الراء والشفعي والوتر لأن قبل الراء ساكن وقبل الساكن مفتوح والوتر بفتح الواو لغة قريش قرأ بعدها قال فقدر يروي الوحصني مثقلة أي قرأ ابن عامر اللي حصوبه بتجديد الدال فيه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقا فقدر بتجديد الدال وكذا ابن عامر وقرأ الباقولة بتخفي فيها فقدر عليه رزقا فقدر وفقدر لغتان بمعنى التضييق نعم واربع غيب بعد بلا حصولها يحضون فتح الضم بالمد ثم لا قرا ابو عمرو بياء الغيب في قوله تعالى كلا بلا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين وياكلون التراث اكلا لما ويحبون المال حبا جما قرأ بالغيب في, في الكلمات الأربع حملا على معنى الإنسان المتقدم ذكره وقرأ الباقون بتاع الخطاب في الكلمات الأربع كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين أو ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما بالتاء بالخطاب للإنسان المراد به بنو جنسي قولوا يحضون فتح الضم بالمد ثم ملأ أي قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي ولا تحضون بفتح الحاء وألف بعدها بتمدل بمقدار ستة حركات مدى لازما لتشديد الضاد بعدها على أن أصل الكلمة تتحضون وحظمت إحدى التأي تخفيفا فيقرأ الكوفيون عاصم وحمزة الكسائي ولا تحضون وقرأ ابن سامة ابن عامر المشكوط عنهم ب... بضم الحاء وبدو الألف ولا تحضون ولا تحضون نعم والخلاصة في هذه الآية على النحو التالي قرأ نافع ابن كثير وابن عامر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل لما وتحبون المال حبا جما قرأ عمرو عامر هكذا كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضّون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكل اللّمة ويحبون المال حب جما. قرأ الكوفيون كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضّون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل اللّمة وتحبون المال حب جما. بعدها قال يعذب ففتح معيوثة راوية ويا أني في ربي. قرأ الكساء فيومئذ الله يعذب لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يقرأ الكساء بفتح الذال لا يعذب والفتح الثاء ولا يوثق بناء الفعلين للمجهول أو للمفعول بناء الفاعل لفظ أحد وقرأ الباقون بكسر الذال هكذا لا يعذب وكسر الثاء لا ولا يوثق على أن البناء للفاعل والهاء في لف عذابه وكلمة وثاقه قيل أنها لله تبارك وتعالى بمعنى لا يتولى عذابه ووثاقه سواء وقيل الإنسان بمعنى لا يعذب أحد من الزمانية مثل ما له نعم والله أعلم قوله ويأني في ربي أي ورد في سورة الفجر اثنتان من يآت الإضافة هما فيقول ربي أكربا فيقول ربي أهانا وفتح الياء في الموضعين أهل سماء لافة وابن كثير عمر وأسكنها غيرهم باب فرش حروف سورة البلد قال الناظم وفكر فعن ولا وبعد اخفضا واكسر ومد منولا مع الرفع اطعام ندا عم فانهلا قرأ عاصم ونافع وابن عامر حمزة برفع الكاف فكو على انه اسم وجر لط رقبة على انه مضفع ليه وبكسر الهمزة والب بعد العين في اطعامه مع رفع الميم واطعام على انه اسم فتكون قراءته ما كذا فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة فق رقبة أو إطعام في يوم فق رقبة أو إطعام في يوم على أنها تفسير قوله تعالى وما أدراك ما العقبة وقرأ الباقول وهم ابن كثير وأبو عمر والكسائي بفتح الكاف فك على أنه فعل ماض ونصب لفظ رقبة على أنه مفعول به وبفتح الهمزة والمين بدون ألف أو أطعمة على أنه فعل ماض فتكون قراءتهم هكذا فك رقبة أو أطعم في يوم لمناسبة قوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا نعم بعدها قال ومؤسدة فهمز معن عن الحمار <تصفيق> قرى حفص وأبو عمر بهمزة محققة في لغ عليه النار مؤسدة في سورتي البلد والهمزة في الحالتين أي حالة الوصل وحالة الوقف وحمزة وحده يحققها وصلا وابدلها وقفا لأنه لا يقف على الهمزة الساكنة إلا بالإبدال فحفص وبعمر يحققناه في الحالتين وصلا وقفا وحمزة يحققها وصلا وابدلها هواوا ووقفا في السورتين وقرأ الباقون بإبدالها واو في الحالتين عليهم نار موسدة نعم في السورتين باب فرش حروف الشمس قال ولا عم في والشمس بالفاء وانجل قرأ نافع وابن عامر بالفاء بدلا من الواو في فلا يخاف عقباها هكذا يقرأ نافع ابن عمر بالفا فلا يخاف كما رسمت في المصحفين المدني والشامي أي فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم يقرأ الباقون بالواو ولا يخاف عقباها اتباعا لما رسمت في مصاحفهم أي ولا يخاف الكافر عاقبة ما صنع انتهت سورة الشمس سورة الليل وصورة الضحى وسورة الشرح وسورة التين لا يوجد فيها خلاف في فرش حروفها هنا بعد ذلك باب فرش حروف سورة العلق قال وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهل رآه ولم يأخذ ذيه متعملة ورد عن قنبل وجان في نظر الرآه استغنى أولا القصر بحذف الألف التي بعد الهنزة هكذا الرآه استغنى نعم الوجه الثاني المد أي إثبات الألف وتمدد بإصدار حركتين مد بدل هكذا الرآه استغناء والوجهان صحيحان مقرؤ بهما لقنبل قوله ولم يأخذ به متعملاء أي أن ابن مجاهد قال لا يقرأ بقصر لض رآه لقنبل وهذا قول غير صحيح والصحيح الوجهان المذكوران وقرأ باقي القراء بمد لطف رآه مد بدل قولا واحدا ولورش ثلاثة البدل كما هو معروف بعد باب فرش حروف سورة القدر قال ومطلع كسر اللام رحب قرأ الكساء المربوز له من رحب بكسر لام حتى مطلع الفجر حتى ما الفجر مصدر سماعي وقرأ الباطل بفتح اللام هذذا مطلع الفجر مصدر قياسي ما يكفرش حروف سورة البينة قال وحرفه البريئة فهمز آهلا متأهلا قرأ نافع وابن ذكوان بالهمزة في شر البريئ أولئك هم شروا البريئة والموضع الثاني خير البريئة هكذا يقرأ نافع وابن ذكوان بتحقيق الهمزة ويكون مد متصر كل يمد على حسب مذهبي في المد متصر وقرأ الباقون بها مشدلا شر البرية وخير البرية في الموضعين نعم. صور الزلزال والعاديات والقارعة لا يوجد خلاف في هنا نعم. بعد ذلك باب فرش حروف صورة التكاثر. قال الناظم وتارون نضم فيلولا كما رسم. قرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء في لف لا ترؤن الجحيم لا ترون الجحيم. الموضوع الأول. على أن على أن الفعل مبني للمفعول. وقرأ الباقون بفتحها لا ترونا الجحيم. نعم. وقيد الناظم الكلمة لا ترونا بالموضع الأول لأن الموضع الثاني ثم لا ترونها متفقون على فتح لا يوجد خلاف في فرش حروف صورة العصر. الآن فرش حروف صورة الهوماز. قال وجمع بالتشديد شافيه كمله. وصحبة الضمين في عمل وعو قرأ حمزة وكساءي وابن عامر بتشديد الميم في الذي جمع ما لو عدده. على التكثير جمع بالتشديد على التكثير وقرأ الباقون بتخفيفها الذي جمع ما لو عدده. قوله وصحبة الضمئين في عمل وعو أي قرأ شعبة وحمزة وكساءي بضم العين والميم في عمد ممدده جمع عمود مثل رسل ورسول عمود وعمود مثل رسل ورسول وقرأ الباقول بفتح العين والميم هكذا في عمد ممددة قيل اسم جمع وقال أبو عبيد عمد جمع عماد ولا يوجد خلاف في فرش حروف سورة الفيل الآن باب فرش حروف سورة قريش قال الناظم لإيلاث بليا لإيلاث بليا غير شاميين تلف قال الناظم لإيلاث بليا غير شاميين تلف قرأ القراء السبعة غير ابن عامر الشامي بهمزة مكسورة بعدها يأسا في لط لإيلاث قريش على أنه مدبدا لإيلاث قريش مصدر آلف الرباع على وزن أكرم ألف على وزن أكرم وقرع ابن عامر بدون ياء هكذا لإلاف قريش بدون ياء بعد الهمزة نعم بعده قال وإلاف كل وهو في الخط ساقط اتفق القراء السبعة على قراءة إلافهم بالياء بعد الهمزة مع كورها أي الياء غير مرسومة في خط المصاحف فكلهم يقرؤون إلافهم رحلة الشتاء والصيف انتهت سورة قريش بعدها لا يوجد خلاف في فرش حروف سورتي الماعون والكوسر هنا وفي سورة الكافرون يوجد يا إضافة واحدة وردت في قول الناظم في ولي دين قل في الكافرين تحصالا ولي دين يفتح في قوله تعالى ولي دين يفتح ونافع وإشاب وحفص قولا واحدا والبزي له وجهان يقرأ بالفتح وله السكون كذلك ولي دين ولي دين هكذا للبزي قال لي يفتح قولاً وحداً نافعه حفص وليدين دين والبزي له وليدين بالفتح وليدين دين بالسكون قلب يقول يقرؤون بالسكون قولاً وحداً ولا يوجد خلاف في فرش حروف سورة النصر بعدها باب فرش حروف سورة المسد قال وها أبي لهب بالإسكان دوانوا وحمالت المرفوع بالنصب والزلن قرأ ابن كثير بإسكان الهاء في تبت يد أبي لهب وتب الموضع الأول وقرأ غيره بفتحها تبت يدا أبي لهب وتب فمن كثيراً بالإسكان تبت يدا أبي لهب وتب وغيره يقرأ تبت يدا أبي لهب وتب الموضع الأول والذي يعلمنا أنه الموضع الأول لأنه قال وها أبي لهب يعني كلمة لهب المقترنة بكلمة أبي لهب نعم أما الموضع الثاني سيصل نار ذات لهب فمتفق على فتحهائه قوله وحمالة المرفوع بالنصب الزلاء قرأ عاصم بالنصب فيه وامرأته حمالة الحطب حمالة بالنصب هكذا يقرأ عاصم منصوب على الذم وقرأ الباقولة بالرفع هكذا حم وامرأته حمالة الحطب على أنه خبر حمالة خبر وامرأته مبتدأ والله تعالى أعلم ولا يوجد خلاف في صور الإخلاص والفلق والناس في فرج حروفها هنا وبهذا نكون انتهينا من شرح فرش الحروف وقبله انتهينا بتوفيق الله وعونه من شرح أبواب الأصول ولله تعالى الحمد والمنا ف... وفي ختام هذا الشريط سجل نماذج والتطبيق للقراءات السبع من بداية سورة المؤمنون متبعا في ذلك طريقة الشاميين التي سجلت بها نماذج من بداية سورة البقرة وبداية سورة النساء أولاً استخرج القراءات الوريدة في الآية في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد أفلح في النقل الورش والدليل وحرك الورش كل ساكن آخراً صحيح بشكل الهمزي وحديث المسهلة والسكت الخلف بخلاف واصلا والدليل وعنده روا خلف في الوصل سكت مقللة والمؤمنون فيها الإبدال الورش والسوسي في حالتين والإبدال الحمزة وقفا فالدليل على إبدال ورش إذا سكنت فاء من الفعل لعمزة فورش نريها حرف مد مبدلة والدليل على إبدال السوسي وإبدال السوسي كل مسكن من الهمزي مد غير مجزوما نهملة ودليل الإبدال الحمزة عند الوقف فأبدل عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل أما الآن أقرأ الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون هذه رواية قالون واتفق معه فيها كل القراء إلا ورش وسوسي وحمزة فالآن نأتي برواية ورش بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون آتي الآن برواية السوسي ويتفق معه حمزة على وجه ترك السكت, السكت على المحصول لخلف هكذا قد أفلح المؤمنون هذه رواية السوسي وحمزة بخلاف رواية خلف الذي لا استكتعى المحصول والآن آتي بستكت خلف على الساكن المحصول في وجهه الثاني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم صلات الميم يقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا والدليل على صلات الميم يقالون وابن كثير ما يلي. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جالا الذين هم في صلاتهم صلاتهم تغريض اللام لورش والدليل وعلض ورش فتح لام لصادها أو الطائر للضائي قبل تنزل في صلاتهم كذلك صلات من قالون بخلاف وابن كثير قال واحدا والآن أقرأ الآية لقالون بسكون الميم الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه رواية قالون عسكر الميم واتفق معه كل القراء إلا ورش وابن كثير. والآن أتي بالصلة لقَالُون واتفق معه من كثير. الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمْ خَاسِعُونَ. والآن أتي رواية ورش بتغليظ الطلاب. الذين هم في صلاتهم خاشعون الآية تريف والذين هم عن اللو معرضون فيها صلة الميم قانون بخلاف وبلكثير قولا واحدا والذين هم عن اللو معرضون أدريات قالوم بسكون الميم واتفق معه كل القراء إلا ابن كثير فلا وصل فالآن آتي بالصلة لقالون ويتفق معه ابن كثير والذين هم عن اللغو معرضون الآية التالية والذين هم للزكاة فاعلون كذلك صنة المملك قانون بخلاف وابن كثير قولا واحدا فأقرأها لقانون بالسكن المين والذين هم للزكاة فاعلون هذه لقاء لقانون بسكون الميم واتفق معه فيها كل القراء ما على ابن كثير. هذه بالصلة لقانون واتفق معه الكثير. والذين هم للزكاة فاعلون الآية التالية والذين هم لفروجهم حافون. سنة الميم لقانون بخلاف ابن كثير قبل واحدا والذين هم لفروجهم حافظون هذه رواه واتفق معه فيها كل القراء الا ابن كثير ثلاثه بالصنه قالون ويتفق معه ابن كثير والذين هم لفروجهم حافظون لا يطاهرون الا على ازواجهم على ازواجهم مد منفصل القراء فيها على اربع مرات وهي على نحو التالي: قالون ودوري أبي عمرو لهما القصر بالمقدار حركتين والتوصل بمقدار أربعة حركات والدليل فإن ينفصل فالقصر بادره طالما بخلفهما. ابن كثير والسوسي لهما القصر قبلًا واحدا والدليل يرويه جرّان مقدّلا. ورشو حمزة لهما المدر مش مائة ست حركات وليس لهم دليل في الشطرية وإنما يؤخذ تؤخذ. قراءتهم بالتلقي والباقول ابن عامل وعاصم الكسائل ومترصت إلا على أزواجهم أو صلة ابنهم التي بعدها همز القطع يقالون بخلاف ابن كثير قبلا واحدا وورشي له الصلب المدن مش مع ست حركات وخلف له السكت بخلاف وصل ودليل صلة ابنهم لورش ومن قبل همز القطع صلها لورشهم ابن سكت خلف وأن دورة خلف في الوسط سكت المقللة إلا على زوجيه أو أو ما ملكت أي أو ما ملكت أي في النقل الورش والسكت تخلد بخلاف واصل فإنهم سيتمين القانون بخلاف وابن كثير قولا واحدا غير مالو مين غير ترتيب الراء لورش والدليل ورق قورش كل رأي وقبلها مسكلة الياء أو الكسر مصلى والآن أقرأ لاية بلواء القانون بقسم و سكون المين <تصفيق> إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أدريات قلون بسكون الميم قصر منفصل واتفق معه أبو عمرو البصري والآن آتي بتو... بصورة الميم على القصر كذلك واتفق مع قلون على هذا الواجه ابن كثير إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والآن آتي بتوسط المنفصل مع سكون المئيم لقالول واتفق معه أصحاب التوسط دولي أبي عمر فجي الثاني وابن عامر وعاصم الكسائي إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين الان اتي بصلاه الميم مع التوسط وهذا وجه ينفرد به قانون ولا يشترك معه احد الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين والان اتي بروايه ورش الا على ازواجهم او ما ملكت تيمانهم او ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين والان اتي بقراءه حمزه على وجه ترك الست بالنسبة للواية خلف إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين والآن نأتي بسكت خلف إلا على أزواجهم أو ما ملكت ما فإنهم غير ملومين. انتهت بهذا هذه الآية. الآن الآية التالية. فمن بيتغى أمال لفظ بتغى حمزة الكسائي إمال قبرة ولورش التقليل بخلاف ودليل الإمالة لحمزة الكسائي فحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تعصلا. وهذه الألف في نفظ ابتغى يا منقلب عن يا أصلية والذي عرفنا أنها منقلب عن يا أصلية أنها فعل ماض حب فنسنده إلى تا متكلم ابتغى ابتغيت أو تاء المخاطب ابتغى ابتغيت فرجعت الألف إلى يا فعرفنا أنها يا أصلية فتمال لحمزة الكساء قولا واحدا وتقل الورش بخلاف. فمن بتغى وراء ذلك وراء مد المتصل القراء فيه وصل على مرتبتين ورش حمزة بالمد المشبع ستة حركات والباقون لهم التوسط وراء لو وقفنا على كلمة وراء لحمزة وهشام لهم ثلاثة, لهما ثلاثة أوجه وهي حثف الهمزة مع القصر والتوسط والطول لأن الهمزة مفتوحة وراء ذلك فأولئك هذا مد المتصل هذا مد المتصل فيها على مرتبتين، فرشوا حمزة بالمد المشبع والبقون بالتوسط، وحمزة إذا وقف على كلمة فائلق له أربعة أوجه، لأن فيها همزتان، لأن فيها همزتين، الأولى متوسطة بزائد فاء، فلو فيها التحقيق والتسهيل، والثانية متوسطة بسبق بالالف، فلأو تسهيل مع المد والقصر ومن مع المد والقصر في الألف الذي قبل الهمزة، والدليل على تسهيل الأولى. المتوسط بزائد وما فيه يلفا واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان عميلة ودليل تسيل الثانية سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط ندخل ودليل المد والقصر والحرف حرف مد قبل أمز مغير يجز قصره والمد ما زال عادلا فأولئك هم العادون الآن أقرأ الآية لقالون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هذا قالون واتفق معه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ونأتي الان بروايه ورش فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هذه رواة ورش على وجه فتح ذات الياء والآن آتي له بالتقليل في ذات الياء فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هُمُ العادون الآن آتي بقراءات حمزة مع الإمالة والمد المشبع فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون أخيرا آتي بقراءة الكسائي فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون هذا وصلى الله على سيدنا محمد بن وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين